موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن ه وباطل م ا ا ك ن و ا ي ع م ل و ن ق ا ل أغير ا ل ل ه أ ب غ ي ك م إ ل ه وهو ف ض ل ك م وهو ف ض ل ك م ع ل ى ا ل ع ا ل م ي ن أنجيناكم وإذ ل ف ر ع و ن يسومونكم, يسومونكم سوء العذاب يقتلون أ ب ن ا ء ك م ويستحيون و و ي ي س ت ح نساءكم ن وفي ذلك وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتمناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ل موسى ا جاء م لميقاتنا وكلمه ربه, وكلمه ربه قال رب أ ر ن ي انظر إ ل ي ك قال لن تراني ولكن ا ل موسوعه ا ل ى ا ل ج ب ل فإن ا س ت ت ق ر ر مكانه ا ن فسوف ي ف ل م ا ت ج ل ربه ل ل ج ب ل جعله د ك ا ف ل م ا ت ج ل ه بل جعله, جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك قال سبحانك تبتئم 「今日は私の家に帰って م てくれないか?」 موسوعه النابلسي و ك ن ا ه للعلوم ا ح ن ا ل شيء موعظة و ت ف ا ي ل ا م ي ء ف خ ذ ه ا بقوة و م و ب أ ح س ن ع ه ا س أ ر ي ك ل ن ا ر ا ل ف ا س ق ي ن س أ ص للعلوم الاسلاميه ت ت ك ب ر و بغير موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ب ي ي ر و ا س ب ي الغي ل ت خ ذ و ع ه ا ذ ل ك ب أ ن ه م ك ذ ب و ا ب آ ي ا ا ت ن وكانوا ع ن ه ا ا غ ف ل ي ن و ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا و م ي ه الآخرة حبطت أ ع م ا ل ه م ه ل ي ج ي و ن إ ل ا م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن و ا ت خ ذ قوم س م ن بعده من ح ل ي ه م ع ج ل الحسنى جسدا ه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 موسوعه ا ل ن ا ب ع د ي أ ع ج ل ت م أمر ربكم و أ ل ق ى ا ل أ ل و ا ح وأخذ برأس أ خ ي ه و ض ع موسوعه ن النابلسي ي ق ت و ن ي ف ل ت ت ا للعلوم ع د ا و ا ت ج ن ي مع ا ل ق ا ل ظ ا ل م ي ن ق ا ل رب ا غ ف في ر ر لي ولأخي وأدخلنا ح م ت ك قال رب اغفر ل رب ي ولأخي ه د خ ل ن اسماء فِي ر ت ك وَأَنْتَ ر الله ي ن اتَّخَذُوا ي الحسنى ي ا ل ه م غ ض ب وَكَذَلِكَ ل نَجَزِي ا موسوعه ُ ف ْ ت ََ ر ِ ي ن ا ل ذ ي النابلسي للعلوم ا و ا س َ ا م َ ي ْ م ا س ك ت عن م و س ى ا ل غ ض ب أخذ ا ل أ ل و ا ح م ا ل ا س خ ت ه ا هدى ورحمة وفي ن س و ع ه النابلسي ل ذ ي للعلوم الاسلاميه ى قومه سبعين ر ج ل قال رب لو, لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء تهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء, بها من تشاء وتهدي من تشاء اغفر لنا ر و ح موسوعه ن ا أ ن النابلسي غ ا ف ي و ن ا ل ا ل ع ل و ف ي الاسلاميه آ